أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم المحراب أن الله يبشرك برحم صادقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاكر واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قُنُتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِهِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّاقِعِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحٍ إلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَسْقُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ 119. <تصمون> إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وإيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين